Oh, no. كسميو دو رندا غوما ايتاك وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى أن الله يا من قام بكلمات من الله يوصي بها وان سيدنا او اصو قال كذلك الله